أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون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 119. هماز مشاء بنميم 110. منع للخير معتد أثيم 111. عتل بعد ذلك زنيم أَنْ كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آيَاتُنَا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم إن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 119. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 110. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 119. لذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. إن للمتقين عند ربهم جنات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 124. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 125. أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإياك الذين كفروا لا يزلقون كب أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنو لمجنون